بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها فَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وكيلا ما جعل, لرجل من في ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم لائتضاهرون منهم امهاتكم وما جعل ازواجكم ل غايرون منهم ان امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ذك قَلكُم بأكْوهكمُم وَلهَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُو يَهدِ السَّرين أُدُهُم لِأَبائِهم هو أَقل سَطوع دَ الله ودعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم وليس عليكم جناح في ما اخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح في ما اخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما اَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ هُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والمهاجرين. إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا إلا أن تسعوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما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 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ تَوْقَفِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ توقكم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا م لكَدمَْتُ لَمُؤمنِنونَ وَزُلزنوزٍ زَالًا شَدًا وَإِذِي يقُونمُنافِقُونَ والَّذينَ فِي قُوا بِهِم م رَض مَا وَعددَنَ اللهَّ وَرَسُون إِللاا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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا إِن يُرِيدُونَ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا لآتوها وما تلذذوا بها إلا يسيرًا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكان عبد الله مسؤولا قل لي يفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل قل لي يفعكم الفرار ان فررتم من لا تمتعون الا قليلا وَإِذَا لَمْ تَمْتَعُوا إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي من أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رحمة. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين لاخوانهم هلما الينا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 فإذا جَخَوفَُ عيتَهُم يظُرونَ إلَكَ تَدُور عُونهُم كََّ يغْشعَلَهِ منِن الموت فإذا جَخَوْوفُأَيتَهُ الموت فإذا ذهب الخوف سقك بألسنة حداد أشحة على الفيد اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير ااولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان على الله يسير يحسبون الاحزاب لم يذهبوا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَدَّعُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَدَّعُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ لِلْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورج الله الذين كثروا بغيضهم لم يلالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ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 قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتُعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ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 فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا وكان ذلك على الله يسيرًا ومن يقلت منكم لله ورسوله ويعمل صالحًا نؤتها ومن يقل اتمكن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتيها نؤتيها اجرها مرتين واعدنا لها رزقا كريما نؤتيها اجرها مرتين واعدنا لها رزقا كريما يا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ حَدًّا مِنَ النِّسَاءِ يا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ حَدًّا إنِن التَّقَْتَّ فَلاَا تَخضَعنَ بِالْقَوْلِ فَيَقُنَعََّ فِي قَن بِهِ مَرَضُ وَقَُّ قَوْلَ مَعرُوكَ فِي قَلْ بِهِ مَرَبُ وَقَُّ قَوْل وقرنا فيه يوتكن ولا تبرجن تض تبرج جل جاهليه الاولى وقرنا فيه يوتكن ولا تبرجن تض تبرج جل جاهليه الاولى واقم الصلاه واتي للزكاه واطعن الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان الله كان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 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ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 ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 173 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِينَ ٱعَمِلُوا۟ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ فتخشى الناس والله احق ان تخشاه فتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وترى ان زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد منها وترى جن كه الكَكَُ على المُؤمنين حَرجَ لكَلا يكُونَ على المُؤمنينَ حَوج في أزواج دعائهم إ قَضو مِهُ وَطر لكَلاكَُ على المُؤمنين حَوج في أزواج دائم إ قَضو منهُ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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشون له ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقات النبيين مَا كَانَ مُشََّدٌ أَبَ حَدٍ مِّجَالِكُم وَلكِروسُول اللهَّهِ وَقاتَمَن النَّ بِجين وَكَانَ اللَّهُ بكُلِّ شَيجْنا لِيمَا وَكَانَ اللَّهُ بكُلِّ شيءَي لِيمَا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي ان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 وَلَا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا, وكفى بالله وكيلاً يا ايها الذين امنوا اذا نکحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن يا ايها الذين امنوا ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم يا أيها اللاتي اتيت اجورهم اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات وَبَناتِعََّاتِكَ وَبَناتِ خَالكَ وَبَنات خالاتِِكََِّهَا جَضْنَّ مكَ وَمْرَأةً مُؤمنِنَ وَبَناتِعََّاتِكَ وَبَناتِ وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها لر النبي ان اراد النبي ان يتاكحها وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها لر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 وَأَلْقَى عَلَيْنَا مَا تَرَضَّى عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُْرجمَ من تَشاء مِنهَُّتُؤء لَكَ مَنْ تَشَ تُجمَ تَشاءُ مِنْهُ وَتُؤء لَكَ مَنْ تَش وَمَن بِالتَغَتَ عَزَلْتَ فَل جُاح عَلَك وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَجَنَّا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ ذَلِكَ أَجَنَّا أَن تَقَرَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزََّ وَيَضَّيينَ بِمَا آتَيتَهُ نَُّلُّهُْ وَلَا يَحْزََّ وَيَبضَّيينَ بِمَا آتَيتَهَُّكُلُّهُْ وَلَّهُ يَعلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَلِيمًَا حَلمَام والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَىٰ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلاه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولكن اذا دعيتم فادخذوا فاذا طعنتم فانشروا ولا مستأنسين لحديد ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ولا أن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا وَلَا أَنْتُمْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا اِذ تَبْدُو شَيْئا او تَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اِذ تَبْدُو شَيْئا او تَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ la سائنه ولا ما ملكت ايمانهم ولا ابناء اخواتهم اول نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا وَتَّقينَ اللهَّ إِ اللهَّه كانََ على كلُّ شيءَ شَهداًا إِ اللهَّه وَمَلائِكَ تَ صَلّونَ عَ النَّبِي إِ اللهَّه وَمَلائكَ تَ صَلّونَ عَ وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا لعنهم الله في الدنيا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وَإِثْمَ مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ذالكَ اجلَا ان يُعْرَفَنَ ثَلَا يُؤْذَيْنَ ذَالِكَ اجلَا ان يُعْرَفَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ل إَِّام يتَهِ المُنَافقونَ والَّذينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضُ والمُغْجفونَ في المدينينَ ل إَِّام يتَهِ المُنافقونَ والَّذينَ فِي قُ بِمَّ رَغُ وَمُجفونَ في المدينينَ والْمُرجفونَ فيِي المدينينَةِ لَ نُغْرَّكَ بِِم ثَُّ لا يُجااورونكَ والمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُغْرِيَنَّكَ فِيهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ثُمَّ لَا يجاورونك فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ لَا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ نَلْعُنُهُمْ تقفوا اقذوا وقتلوا تقتلا اينما تقفوا اقذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلو من قبل سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَغْيِيرًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لعل وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم فينا يوم تقلب يَومَتُ قَلَّبوجُوهم ف النَّار يَقولُُ ل يَلَتَنَا أَطَعنَّ اللهَّه وَأَطَعنَر وَسُول يَوْمَت وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا أَلَا خَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا ذين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا اتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فظراه الله مما قالوا يا ايها الذين امنوا لا تنفوا كالذين اذوا موسى فضرره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إنه كان ظلوما جهولا لعدِّب الله المُنافِقين والمُنافٍ قاتِ والمُشكينَ والمُشركات لعدّب اللههُ المنافقين والمُناتٍ قاتِ والمُشركينَ والمُشركات وَتذَ اللههُ عَ المُؤمنِنينَ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما, الله غفورا رحيما قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله